فامْخَلَقْتُهُمْ مُخَلَّقَةً وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم من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 ومن الناس من يعبد الله على حرب فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو القسران المهين يدعو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 فَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَيُنْذَرُ ثُمَّ هل فَيُنْذَرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ وكذلك أنزلناه آيات بينات إن وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمدوس والذين أشغفوا إن الله يفسر بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد alam tara anna allaha yasjudu law man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العذاب وَمَن يُنِلِ اللَّهُ كَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اقْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ عَلَوْا ثِيَابٌ مِن نَّارٍ يَصُبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يصهر به ما في بطونهم والجدود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يطربوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُبُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَابٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَمِيمٍ وَإِذْ الشَّرِ بِشَيْءٍ وَقَهْرِ الْبَثِيَّةِ لِلضَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقلوا منها وأطعهم البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوكوا نذورهم وليطوقوا بالبيت العثير ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُثْنَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجِسَ مِنَ الْأَوْثَاءِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ السُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ومن يشرك بالله فكأنما قر مِنَ السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها مِن تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى مَن ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَا أُشْرِكُوا وَبَشِّرُوا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابوهم والمقيمين الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون والذين جعلنا ها لكم من شعائر الى الله لكم فيها قيب فاذكروا اسم الله عليها صوا فقلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله محومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم.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 حق إلا أن يكونوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض له الدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يدر فيها اسم الله كثيرا ولينصر النضاو من ينصره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 وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مبيا وقذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نفيد فكأي من قرية أهلتناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر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 فَي سَقُ اللههُ ماَا يُلكِ الشَّيطان فَيَسَقُ الله ماَا يكِ الشَّيطانثُم م يحكِم الله آياتكِ وَلَّهُ عَغمٌ حَكم لجعلمَا يُكِ الشَّيطام كتْنَةَ لَِّذينَ فِي قُلوبم ن رَبُ وَقاسَةِ قُلوبُهُم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 يِنكفِروا كفارُكُم يَتِمُّ منه حتى تأتيه مساعة ضغطة أو يأتي يوم عذاب يوم عظيم الملقى يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك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 ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَاقِبٌ وَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 الرحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الامر ودعوا الى ربك انك على هدى مستقيم وَإِن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه فأغتنكون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك فِي كتاب إن ذلك على الله يسير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 يَكَادُونَ يَسْكُنُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَاضِقٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن